لا اله الا الله قران اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خذت سنة الأولين ولو فتهنا عليهم بابا من السماء na fi sama mala come to and uh -huh. uh -huh. Amen. home a oh. في سكنه ذي العلم يعمل وَلَقَدْ كَانَ دَأَبَ أَصْحَابُ الْهَجَرِ el mojana, девятьсот Kom ونسألك رشجتك في القيم و شهالة ونسألك القصدى في الرضا و الغضر ونسألك كلمة الحق في الرضا و الغضر ونسألك القصدى في الفضل و الغنى ونسألك نعيما لا ينفل وحرة عين لا تنقضع ونسألك الرضا بعد اللغر ونسألك بعد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى مجتك الله ولا فتنة مضلة وهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين غير الضالين ولا مضلين لرحمتك يا أرحم الراحمين وهم إلى رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من وسعت رحمته كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يرحم آبابنا وهم هاتنا كما ربنا صدارا <تصفيق> اللهم ارحم ابانا و امتنا كما ربنا صغارا اللهم ارحم كما ربنا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اكفر سيئاتهم واعظم اجورهم اللهم اجعلنا قرة عين لهم اللهم اشف المريضهم وعاف المبتلاهم اللهم افرح حزينهم اللهم افرح حزينهم واغن فقيرهم اللهم ارحم يتامهم اللهم ارحم نسهم رحم مات منهم اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم انزل على قبورهم فيض رحمتك اللهم على قبورهم فيض رحمتك اللهم انزل على قبورهم رحم رحم الضياء والنور والفسحة والسكون برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم من لا رسول لنا الى ما صادوا اليه نحت جنان في التراب وحدنا اللهم الجوار بعد فراق الدنيا من سل منازلنا وفسق بها ضيق ملاحقنا واجعلنا ممن يؤشره بروح وريثان ورب الراضي قيد الله برحمتك يا رحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين على معاصينا فلم تغفرنا وقلنا عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص ابدا ويا ذا النعماء التي لا تفصى عددا اسالك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به اجبت اذا سويت به عطيت يا حي يا حي ويا قيوم لا حي ولا قيوم انك عفو تحب العفو فاعف عنا حسبي وبالآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا